موسوعه ا أ ن ذ ر ا أنه ل ا إ ل ه إ ل ا أ ن ا ف ا ت ق و ن خلق ا ل س م ا و ا ت و ا ل أ ر ض ب ا ل ح ق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 هو الذي أ ن ز ل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون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 موسوعه النابلسي للعلوم ا ظ ل م م ه ا ل ل ه ولكن ك ا ن ن و ا أ ف س ه م ي ظ ل م و ن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 ولقد بعثنا في كل أ م ة رسولا أ ن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت, واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله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 ف َ الله َِّ ل َ ق َ د ْ أ َ ر ْ س َ ل ْ ن َ الله إ الله الله الله الله ا ل ل َ ا َ ل ه الله ا ل َ ه الله الله ا ْ ل َ الله ا ل ل َ الله ا ل َ ه ا ل َ ه الله الله الله الله الله الله الله الله ا ل َ ه الله الله الله الله الله ا ل ل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 ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا اجرهم ب أ ح س ن ما كانوا يعملون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 أ ولكن ئ ا ل ذ ي طبع الله ع ل ى ق ل و به م و س م ع ه م و أ ب ص ا ر ه م و أ و ل ئ ك هم ا ل غ ا ف ل و ن لا جرم أ ن ه م ف ي الآخرة ه م ا ل خ ا س ر و ن ثم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 ك ل م ك ا ن ي أ ت ي ه ا رزقه ا رغد ا من كل مكان فكفرت ب أ ن ع م ا ل ل ه ف أ ذ ا ق ه ا له ل ل ب ا س ا ل ج و ع و ا ل خ و ف بما كانو ا يصنعون و ل قد جاءهم رسول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 وان ربك ليحكم بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون ودع و الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن